رَبّ السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَماَا بََهُمَ الرَّحْمَُ لا يَمِْكُونَ مِنْهُ خِطبَا يَوْمَ يَقومومُ الروح وَْمَلائِكَةُ صَّى لا يتَكََّمونَ إِللاا مَنْ أَذِنَ لَهُ رحْمَُ وَقلَ صَوابَ ذَلِكَ اليَومُ الحَّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبَا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وََّا زِعَاتِ وَررق وََّ شِطاتِ نَشْط وَالسَّابِبحاتِ سَبَحَا فَسَّابِقاتِ سَبَق فَالْمُدَِّراتِ أَمْراَ يَْمَ تَجفُ الراجِفَ تَتْبَعُهَا الرادِفَه قُلُوبُِهِ يَوْمَئِذِ وَاجِفَه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 فإذا هموا بالساهرة هل أتاك حديث موسى